لآن القرآن ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي يا أيها م آمنوا للعلوم ا ل ع ا م س ل ا م ي حرم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 اتبوا الله ان الله شديد العقاب حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به, وما أهل لغير الله به والمنخلقه والموقوذه والمترديه والنطيحه ة وما أكل السبع أكل إلا موسوعه ا ا ل ن ص ب وأن و ت ت س س ق م ا ب ا ل أ ز ل ا م ذ ل ك م فسق ا ل ي و م يئس ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا م ن د ي ن ك م ف ل ا ت خ ش و ه م و ا ن ا ل ي و م م أ ك ل ت وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم عليكم لكم دينكم ا ل إ س ل ا م د ي ن ا فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم, إلى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أو لامستم, او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م م ن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و ل ك ت و ر ي د ليطهركم وليتم ن ع م ت ت ه عليكم لعلكم ك ش ر و ن و ذ ك ر و ن ع م ة ا ل ل ه عليكم ي م و ث ا ق ه ا ل ذ ي ن ا ب ه إذ ق ل ت م س م ع وأطعنا ن ا واتقوا ا ل ل ه الله إن ع ل ي م ب ذ ا ت ا ل ص د و ر ي ا أيها ا ل ذ ي ن ن آ م و ا كونوا و ا ق م ي ن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 عظيم. والذين م و س و ك ذ ب و ا ب آ ي ا ت ن ا أولئك أ ص ح ا ب ا ل ج ح ي م يا أيها ا للعلوم ذ اذكروا ي ن آمنوا نعمة ل ه ي ك م هم إذ ق أن ي ا و ا إ ل ي ك م أ ي د ي ه م أيديهم عنكم فكف أيديهم عن وقال ا ت و ا ل وعلى ه الله فليتوكل اني ث ا إسرائيل بني وبعثنا معكم ن اثني ه م ش ر نقيبا إني وقال الله م ع لئن أ ق م ت م ا ل ص ل ا ة و آ ت ي ت م ا ل ز ك ا ة وامنتم برسلي وآمنتم امنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن, لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم, ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد منكم ذلك بعد موسوعه م ا ل ع ن ا ه م وجعلنا و ل ق ب ه م ق ا س ي ة يحرفون ا للعلوم ك م الاسلاميه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 يا أ ه ل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم لكم مما ت خ ف ويعفو ن من الكتاب و عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به اللهم من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات الى ظ ل ل م ا ت إ النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله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 و ق ا ل ت ا ل ي ه و د و ا ل ن ص ا ر ى ن ح ن أ ب ن الجزء ء ا ا ل ث ا ه م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 يا قوم اذكروا ن ع م ة الله عليكم إ ذ جعل فيكم أ ن ب ي ا ء وجعلكم ملوكا واتاكم ما لم يؤت أ ح د ا من العالمين يا التي دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا قوم لكم عليكم كتب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 م و ل و ا ع ل ي ه م ا ل ب ا ب فإذا د خ ل ت م و ه ف إ ن ك م غ ا ر ب و و ن ع ل ى ا ل ل ه ف ت و و ك ل ا إن ن ك ت م م م ؤ ن ي ن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 قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا تاس على القوم الفاسقين واتن ولم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل نبأ بني من عليهم الآخر أحدهما آدم من إذ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 أ خ ا ف الله رب العالمين إ ن ي أ ر ي د أ ن تبوء باثمي واثمك فتكون من أ ص ح ا ب النار وذلك جزاء الظالمين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 فأصبح من النابلسي د م من ي ن أجل ذلك ك ت ن ا ع ى بني إ ر ا ئ ل أنه من ق ت ل نفسا بغير نفس بغير أ و ف س الاسلاميه د في ا أ ر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 جزاء الذين يحاربون الله ورسوله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 ان الذين كفروا لو أ ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم, ما تقبل منهم ولهم عذاب أ ل ي م يريدون أ ن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم و السارق و ا ل س ا ر ق ة فاقطعوا أ ي د ي ه م ا جزاء بما كسبانك لن من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه و أ ص ل ح ف إ ن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله لك م ل ك ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ي ع ذ ب م ن ي ش ا ء ويغفر لمن ي ش ا ء و الله ع ل ى كل شيء قدير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 و ل ك ا ك ا ك اشياء ل م يجب ان و ن و ك ا ل ا ه م ي ن ي ك ه ن ا لانهم يجب ان ل ه م ي ج ي ا ه ي ا ء لانهم يجب ا ي و ل ه م ف ي ا هناك ا ش ي ا ل ا ن يجب ان ي ك و ل ه م ي ان ي و ن و ا هناك ا ش ي ا ب ان ي ك و ا ل م ي و ن ل ا ك ا ش ي لانهم هناك ا ل و ن و ا هناك ا ن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 كتاب الله وكانوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء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 العين والعين بالعين و ا ل أ ن ف ب ا ل أ ن ف و ا ل أ ذ ن ب ا ل أ ذ ن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو ك ف ا ر ة له ومن لم يحكم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 إلى الله م ر ج ع ك م ج م ي ع ا ف ي ن ب ب ئ ك م م ا كنتم ف ي ه ت خ ت ل ف و ن ن و أ ح ك م بينهم ب م ا أ ن ز ل ا ل ل ه و ل ا تتبع أ ه و ا ء ه م وحذرهم ا ايفتنو ك ع ن ب ع ض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ك ف إ ن ت و ل و ا ف ع ل م أ ن م ا يريد الله أن يصيبهم ب ب ع ض ذنوبهم و إ ن كثير من الناس ل فاسقون أ ف ح ك م ا ل ج ا ه ل ي ة ي ب غ و ن ومن أ ح س ن موسوعه النابلسي ي و ن أَيُّهَا للعلوم د الاسلاميه ن ص ر ى أ ي ء ب ع ض ه أ و ل اسماء الله الحسنى فَإِنَّهُ منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى, يقولون نخشى ان تصيبنا دائره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 ف س و ف يأتي ا ل ل ه ب ق و م ي ح ب ه م و ي ح ب و ن ه أ ذ ل ة على المؤمنين أ ع ز ه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه نائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 ح ف ض ي ل ه الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب و ن ي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من, الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أ و ل ي ا ء واتقوا الله إ ن كنتم مؤمنين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 ما أ ن ز ل إليهم من ر ب ه م د أ ك ل و ا ل ن ا ب ل م ي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 بصير ب م ا ي ع م ل و ن لقد كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا إن ا ل ل ه ه و ا ل م س ي مريم ح بن و ق ا ل ا ل م س ي ح ي ا بني إ س ر ا ئ ي ل الله ع ب د و ا ا ر ب ا ل ح س ك م إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه, فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ثلاث وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم افلا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرون والله غفور رحيم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 ا ت ض ي و ه م أ و ل ي ا ء و ل ك ن ك ث ي راتب ا ل ن ا س ق و ن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 من الحق ونطمع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 أصحاب ا ل ي م و س و ي ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا يحب ا ل م ع ت د ي ن و ا س م ا رزقكم الله ح ل ا ل ا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم أو, أو تحيين ح ر ي ر رقبه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 رجس من, رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر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 ثم تقوى آ م ن و ا ثم تقوى أ ح س ن و ا والله يحب المسنين ح يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يبلونا ن ق م ا ل ل ه بشيء من الصيد لا ي ب ل و أ ا نقوموا الله بشيء من الصيد أ ي د ي ك م و ر م ا ح ك م ليعلم ا ل ل ه ن ا ف ه ب ا ل غ ي ب ف موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء و الله الحسنى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 ي ي ن َ ب ِّ ئ ُ ك ُ م بما َِ كنتم ُُْ تعملون َََُْ يا َ أ َ ي ُّ ه َ ا الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا شهاده َََ ة بينكم َُْْ اذا َ حضر َََ أ َ ح َ د ك ُ م ُ الموت َُْْ حين َِ الوصيه ََِّْ ة اثنان ذ و ا عدل منكم او اخران من غيركم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 إ ذ ايتك بروحي القدس تكلم الناس في المهد وكهلا و إ ذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل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 أ ن ت م م ؤ م ن ي ن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 أنزل ع ل ي ن ا مائدة من ا ل س م ا ء ت ك و ن لنا ع ي دعويه ا ل ن غير ا ب ح ي ه ذات ر م ن م و ن ا ج ت م ا ق ي ن قال الله إ ن ي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني إ ن ي أعذبه ع ذ ب ا ف إ أ ع ذ ب ه عذابا لا أ ع ذ ب ه أ ح د ا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم بن أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق إن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 إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عبادك و إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين ص د ق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 ك ل ش ي ء ق د ي ر